والطلاب يرجعون في ذلك إليكم وإلى العلماء الكبار يسألونهم فبماذا تنصحونهم هل تخرون مثل الدخول في هذه الجماعات جماعة إخوان جماعة تبليغ جماعة الجهاد جماعة كذا أو تنصحونهم بالوقاء على طلب العلم مع طلاب العلم من الدعوة التلفية هنا رحمه الله صلى وسلم ننصحهم جميعا للجماعة على كلمة واحدة وهي ربط علم العلم وتفقق الشكاب والسنة والسير على منهجه السنة والجماعة جميعا ننصحهم جميعا بأن يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج السنه وجماعة وهي يكون جميعا يسمون أمسهم اهل السنة أو أتباع الشارق طالة أما تحزب الإخوان المسلمين أو جمعيه التبرير أو كذا أو كذا لا لا, لا هذا غلط ولكن ننصحهم بأن يكون كل كتة واحدة وجماعة واحدة يتواصلوا بالحق والصول عليه وينكشبوا لاهل السنه والجماعه هذا هو الطريق السوي لمنع الكتاب وإذا كان الجماعات على الطريقه مهما يظهر جماعه في اب وجماعه في مثلا في صنعاء لكن كلهم على الطريقه السلبيه في الاكذب والسنه يدعون الى الله وينتسبون الى السنه تحزب ولا تعصب هذا لا باس وان الجماعه لكن يكون هدفهم واحد وطريقه واحد طرح الله فيكم بعض الشباب يقول نحن اذا دخلنا في جماعه مثل جماعه الاخوان او التبليغ او الجهاد لنصلح الاخطاء من الداخل أحسن ما نكون بعيدين منهم ندخل معهم وان من منا بيع ما يعنهم او لم يعني أو نرفض البيع ولكن ندخل معهم لنصلح اخطاءهم هل تنصح بذلك يا اخي من يصلح الاحسن ما اسره لا زيارتهم يصح بينهم وان الخير نوجههم الى الخير وفي حد وهذا ولكن نكون مستقلين على طريقه السنه والجماعه وإذا جار الإخوان أو جماعة تبليه ونفعهم الله فاجمع أنتم شاعث عصب أتالكم الكتاب والسنة التمسك بالقرآن والسنة كونوا معه الخير لا التهرُّ والاختلاف هذا نفيه طيب مارك الله فيكم <تصفيق> كانت هذه الأسئلة في بيت سماحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله النباض حفظه الله تعالى في يوم السادس من الحجّة سنة سبعة عشر أربعمائة ألف